وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ حَذَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها ما كان يغني عنهم من الله من شيء وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أثر الناس لا يعلمون Let me know.